Book 2 Devetnaest Tisata'ašer Tisata'ašer U kuhinje Fi'l-matb'aš Fi'l-matb'aš Imašli novu kuhinju Hel ladajka مطبخ جديد هل لديك مطبخ جديد؟ شتو چش دانس كوحتي؟ ماذا تريد أن تطهي اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ كوحشلي ناسترويو إلي نابلين تطهي الطعام؟ بالكهرباء أم بالغاز تطبخ الطعام بالكهرباء أم بالغاز تريبا ملي نارزتي لوك هل ينبغي أن أقطع البصل هل ينبغي أن أقطع البصل تريبا ملي أقولتي مركب أينبغي أن أقشر أين بغي أن أقشر البطاطس؟ تريبا ملي أوبرتي صلاته هل ينبغي أن أغسل الصلاطة؟ هل ينبغي أن أغسل الصلاطة؟ كده سو أين الأكواب؟ أين الأكواب؟ كده يه بوسجة؟ أين هي الصحون؟ أين أدوات الطهي؟ كده يه بريبر زا يلا؟ أين الشوكات والملاعق والسكاكين؟ أين الشوك والملاعق والسكاكين؟ imašli otvarač za konzerve هل عندك فتاحه علب هل عندك otvarač za boce هل عندك فتاحه زجاجات إي <سؤال> هل عندك مفتاح السدادة؟ هل مفتاح السداده كو هاشلي يو هو في هذا القدر اتطهي <تضحي> الحساء في هذا القدر <برجشلي> рибу у овој тави هل تقلي السمكة بهذه القلايه هل تقلي السمكه في هذه المقلاه بيتشلي هل تشوي الخضارة على هذه الشواية؟ هل تشوي الخضاره على هذه الشوايه Postavljam stol. Saakumu bi maida. Saakumu bi irdadil maida. Ovdje su noževi, vilice i žlice. Haa hiya s-sakakinu wa šavkatu wal mela'ak. Haa hiya s-sakakinu wa šivak. والملاعق اوف دي سوتشاشه تنيوري اي سالفيتي هيه الاكواب والاطباق وفوط السفره ها هي الاكواب والاطباق وفوط السفره